بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عش والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات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 فَصَدَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فأما الإنسان إذا مبتلاه فَأَكْرَمَهُ فأكرمه ونعمه فيقول ربي وَأَمَّا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً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 قل لا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذ يبجَّن وأن ناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يسق وساق أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية